نحن في عبادة وفي جهاد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام قيام ساعة في الصف خير من عبادة ستين سنة فيفضل أفضل من هذا في رضوان الله سبحانه وتعالى نجاهد من أجل دينه نرجو الله تقبل منا منكم تركت الأهل والمال وطفت الأرض درحالا تركت الأهل والمال وطفت تركت الأهل والمال وطفت الأرض ترحال ونحسب أن صدقت الله أقوالا وأفعالا ونحسب أن صدقت الله أقوالا وأفعالا وعادك يستري الدنيا ولا يلقى ليلها بلا واتك يستر الدنيا ليلها بلا ولت عن عري الليل اتبارا واجلالا ولت عن عري الليل اتبارا بموقف الإسراء طرفار وظلالا كأن أباد جانت عاد في الميدان مختالا كأن أباد جانت عاد في الميدان مختالا عدت لأمة الإسلام عهد بطولة زادا عدت لأمة الإسلام قد ضرب الهوان على قلوب الناس اقفلا وقد ضرب الهوان على قلوب الناس اقفلا اعتمن الشباب رهائلا الا الا ساقطلا الشباب رهائلا الا الا أرتنا في جموع الكفر عند الحرب أهوالا أرتنا في جموع الكفر عند الحرب أهوالا عسل الأيام تنجب مثل هذا الليل في أجيالا عسل الأيام تنجب مثل هذا الليل في أجيالا خن ربح تلبيع ميزانا ومكيانا بخن فلقد ربح تلبيع ميزانا ومكيانا